وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ الذي الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ خُلْدٍ جزاا بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اولانا ارنا الذين اولانا من الجن والانس نجعل هما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا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 لا تسجدوا للشمس وَلَا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل, يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر الله هو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 أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إنِ الذيينَ كَفرَوا بِالذِكْرِلَ م جا وَإِنَّهُ لَ كتاب عزيز لا يَتي الباقلُ مِن بَْ يَدييل وَلا مِنْ خلَْفهِ تَزل مِن حَكيمٍ حميد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 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج مِنْ ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذنك ما من من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان مِن دُعَاءِ الخير وإن مسه الشر فيأس القنوط وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ غَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَانِ لَيَقُولَنَّ هَذَانِ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ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 من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط